بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبناء الحسين عليه السلام يداً بيد نصون طاقاتنا الحسينية من الهدر ونمنع نسخ هذا العمل ونشره بأي شكل من الأشكال ولكم مني خالص الدعاء باسم الكربلاي